اصفر الصبح وانجلى واتلى واتبدل المحبوب يسو هدانا وصف الوقت والعاذلونا وصف الوقت والعواذل نام وكؤوس الأكدار عادة عادت زلالة وبلال الغراء وبلال ذرامي الغراء وبلال الغرام الغرام, وبلال الغرام, الغرام وبذكر الحبيب المصطفى طيبونفوسه وبذكر الحبيب او بذكر الحبيب او بذكر حبيب مصطفى طيبوا نفوسا واترقوا باسمع العزو لبلاد الله الله من بها هو الشاحن وحبل للليل وحبل الله صلى الله عليه وحبل من سناه الهلال فعليك الصلاة يا رسول الله مع خير آل وصحاة السماء ولا فعليك الصلاه يا رسول الله الله خير ان وصحا fi samā wa lā